ورزق ر ك ي م و ا ل ذ ي ن س ع و ا في آ ي ا ت ن ا م ب ج ز ي ن أ و ل ئ ك ل ه م ع ذ ا ب من رجز أ ل ي م و ي ر ى ا ل ذ ي ن أ و و ت ا ا ل ع ل م ا ل م ي ه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 والنا له الحديد ان اعمل سابغات وقدر في السرد واعمل و ا صالحا اني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر واسالنا له عين القطر ومن الجن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 ما ارسلناك إ ل ا كافه للناس بشيرا ونذيرا ولكن اكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين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 وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إ ذ ت أ م ر و ن ن ا ان نكفر بالله ونجعل له أن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 إلا قالوا م ت ر ف ه إ نحن ا بما به كافرون وقالوا به أوسلتم ن اكثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبين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 واذا تتلى عليهم آ ي ا ت ن ا بينات قالوا ما هذا إ ل ا رجل يريد أن ان يصدكم عما كان يعبد آ ب ا ؤ ك م